Bismillah al-Rahman al-Rahim. Ya ayuhan Nabi, wiza tullqatum nisa, faturlquhun فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن ياتين بفاحشة مبينة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 وأشهد ذوي عدل منكم وأقيم الشهادة لله ذلكم يعوض به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر وَمَن يَتَقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ نَمْرَهُ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا وَاللَّا يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمُ ير تبتهم فعدهن فعدهن ثلاثة أشهر ولاي لم يحض وأولاة لحم لأجلهن أي ضعنا حملهن ومين يتقل له يجعل له من أمره يسرى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 ولا تضاروا الروحن لتضيقوا عليهم وان كن اولات حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فَإِنْ رَضَعْنَا لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاثَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى لِيُنْفِقُوا سَعَةً مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيَنْفِقْ فق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرى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 أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الباب الذين آمنوا قد انزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم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 ندخله جنات تجري من تحتها لنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلمون أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد حاط بكل شيء علما